وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمُ أَيْذَا كُنَّا تُرَابَنِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ لَغْلَانُ فِي أَعْنَاكِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّ جَلَدُ مَوْفِرَةٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء لو دیہ دہی ونفیو میمریل Allah لا يغير ما بقوم حتى يغير ما وإذا أراد الله نو فلا مرد له وما لهم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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببانده وما دعاء إِلَّا في ضلال ولله يَسْجُدُ سم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 خلقه الخلق قل الله خالق كل شيء وهو أنزل مِنَ کوئی ال مسل چون تو مل سی روز بدیا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِطَغَاوَةٍ أَحْمَيْتَ نَوْمًا مَتَاعًا زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ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 نمبی سلح